يا رسول الله سلام عليك الله الله يا من في عين شماني وانا اندردي قد فتي عندي سوا فوالب مايتم يا لافونا ولا نلمع ولا خيف وخيف منا الله الله قمرل انا ام وعلي الب الله انتجو وإلى والنسدوا ريني ننتشبو الله فيه من بمن Terima kasih. Al-Imam Al-Sadiq Al-Dql Allah Allah Allah Tunggu ganti Allah Allah Wadinal usduna diqmur mati wa amitna fi qan ganti Allah Allah